وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُنْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لتستموا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استميتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمُقربون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ من ما يخلو بنات وأصفىكم بالبنين وإذا بُشِّرَ أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مصدوع وكم ضيم أو من ينشأ في الحنيه وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا له شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم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 أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات درجات ليتخذ بعضهم بعضا سفريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن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 وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهَدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ ف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 وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفْنَانِ ضِبْآنٍ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيلٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْمِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَهْفَ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسْفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَفْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ ثَلَفَوْا وَمَثَلًا لِلْأَخِيرِينَ وَلَمَّا ضَرَبَ بِهِ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ وَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِينٌ إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثالا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم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 116. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 117. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 118. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون